عن طريق عمليات الحديثة جدا أشهر عمليات دلوقتي اللي هي عملية الضيج عملية الضيج خطواتها متعددة جدا احنا هنختصر الخطوات في حوالي واحد اثنين حوالي اربع مقر اول خطوة حضرتك زي اي عملية كده بسي فين تفتح في بعدين تخش بالألاف بتاعتك زي ما انت بتعاود تخش من الفتح دي كده تتفت عمين يا جماعه كلنا متعودين على الكلام ده قلنا الحصه نقطع الام سيركابسول يبقى اول خطوه عندنا هو إن هنقطع في الكابسول. في قلنا نقطع في الكابسول. عندنا منظر أمامي ممكن كابسلو... ان انا بلس بالكابسول كلا حتى ما تتقاطع يبقى اول خطوة انا هفتح الانتيرو كابسول عن طريق الطريقة الجديدة ان اتماع كابسول ريكسل. ايه الفكرة؟ هنا الكورنيا كده بخش من القلال بتاعتي من الكورنيا بعدها بخش من الكورنيا تلاقي ايه يمسع على الكابسول قد اقطع الكابسول بطريقة سيركولار خلاص؟ هلاتك هتقطع الكابسول بطريقة سيركولار دي سنسميها الكابسول ريكسل شابوا بعد ايه؟ فنجيب جهاز بق جهاز ديكو جهاز ضخم جدا كويس وفي نهايه الجهاز هنا في حاجه اسمها بروف البروف دي بتطلع الترا تونيك ويف دي لا بدخل من هنا وادخل الترا البروف من الايه من من أنا ويف تكسر اللي تكسر الهارد كاتراك وتحوله الى لوييد او الى اي ماندرشول الاسترجام الالترا اكتونيك برو اي كان ترانسفورم دا كاترك اقدر احاول الكاترك من حاجة صوبت لحاجة ايه لحاجة فلو. اقدر احاوله الى حاجة اسمها ايمال فلو. خلاص؟ كده خلص دول الفلويت على رجل ازيكم خلاص دوله خلص؟ انا حاولت الكاترك في الايه دي الوقت عايز اشفت الفلويت ده فاكرين الالة اللي بتشفتها الالة دها كم وي؟ اثنين في وي متوصلة بجهاز محلول بجهاز صليل في وي منهم متوصلة بسرنجة الآلة دي كان لائس دبل way can you now I can remove this emulsion أقدر ده باستخدام double way can you أو الطريقة دي لائس على فكرة زر double way can you learn نوعا no, يعني irrigation aspiration أنا هقوم بإنزل إيه هروز إيه وفي نفس الوقت هعمل اصفيرين يبقى اقدر اشيل الايميلشن باستخدام الاي ايه الاي ايه اللي اسمها الريجيشن اصفيرين الحمد لله شفتنا الفلوس كلنا شوفنا في الفيديو الدكتور بعد كده بيعمل ايه بقى عنده باك فاضيه يدخل العدسه مثليه صحيحنا والعدسه اتفرجت زوج مش في الفيديو يقدر الدكتور بعد كده يزرع حاجه اسمها فولتمون اي او اي أي أقول يعني إنتر أكيلر للبولز يعني أقدر أثنين ولخلها جوة ولما كوش جوة يحصلها أنفولز يعني هيحصلها أنفولز في جوة تفرق يحصلها جوة أنفولز إن사이د زباك لما كوش جوة زباك هي تفرق لوحدها فكيف يا جماعة إزاي بندخل العادة دي جوة هنلكوا زيادة حناها هنلكوا اللي بنتو عايز اللي بكتبوه فكرين إزاي بندخل العادة دي جوة بحط العادة حنا فوقناه وحسا كده أروح حائل لعجسة فوق العجسة داخل جورة الفرق اسمائل حقنا انجيكتر يبقى بأقدر أدخل الفوز ايو ايه اللي جوه العين باستخدام الدم حقنا اسمائي اسمائي الجيكتر خلاص؟ <تصفيق> ملا مع بعض كده اربع مؤقت في ايه؟ اول نقطة رقم واحد حلص. رقم واحد همجيكوا بعد نقولها تيه؟ رقم واحد كابسول ريكتر رقم اثنين لكن كده. رقم واحد هو مكان رقم هو خطوات. اخر برو. وانت اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر اي مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان خلاص خلاص هنخش من هنا من هنا كده نفتح الكبسوله وبعدين عندي كاترك تناسي اجيب جهاز السونار جهاز, جهاز كبير ده وفي شركه كده في نهايه الشركه في برو احط البروب هنا بتطلع لي التراسونيك ويف التراسونيك دي ده تخثر الكتك تخثر الكتك تحوله من حاجه سوليد لحاجه ايه حاجه فلويد بتحول الكتك الى امولشن او فيلو كده فين دور السونار كده فين دور التيك وانا عندي دلوقتي جوه كاترك عندي بحاجة حاجه بقت فلود تقدر تشيل اي حاجه فلود بالجهاز اللي بيروي وبيشفط اتنين جهاز اللي بيروي وبيشفط اريجيشن عقبالي يبقى اول خطوه فبعدك كبسوله ثاني خطوه يا دكتور حولنا الكثافه لايه فلود ثالث خطوه صفطنا الفلود بايه الريجيشن عقبال ايه رابع خطوه زرعنا لوج فلود بالاي او اي اي اي ايوه ايوه فلود بالاي او خلاص ايه مميزات الفيكو عن العملية بتاع الهنطر و لباش دي, دي إيه؟ اللي موجود هنا عباره عن ايه بلوت هان انت بحتاج فتحة كبيرة عشان تجيه لنسلوت ده انا بحتاج فتحة ايه تغيره بصه كده انا العين لو هعمل عملية الفيكو بفتح فتحة متغطنة جدش حوالي ثلاثة مجدش لو هعمل العملية القديمة اللي اسمها ايه بعمل فتحة اكبر ده يبقى ميزة الفيكو. إيه الـ advantage of the عن العمليات؟ ان انا اقدر اشيل الكاترك من ايه؟ من small incision حجمه 300 فبقى يا ترى حجم الانسجن ده بتاعت اكش ركابه ويكمل لي 8 ميز هتفرق معك اما الجرح يكون كبير اما الجرح يكون صغير كده يوحد يقول لك بسيدة كده جرح وهيقشن يعني ده هيلحم بفايبروز وده هيلحم بفايبروز اي فايبرونس يعمل ايه في الكورنين؟ بيعوجها؟ بيعمل أستيجماتيزم توقع الأستيجماتيزم يبقى لف مع ماذا؟ مع الفيكو, الفيكو يبقى الفيكو جماعه بيقلل البوست أوبراتي بأستيجماتيزم ليه؟ لأن الإستيجم إيه؟ سمور الله يبقى اهم حاجة في الفيكو حتى في دا كتب في الطعبة. يكتب على اليابكو بتاعته ايه؟ نزرع العدسه من خورج من إبن. أقدر أعرض أن هتجب لك عدثة فولتبورد وهدخلها من فتحة صغرية ومشيح تحتاج فتحة كبيرة في دكتورت كده منين ما كتب كده على الأياثة بتاعه كل يوم التاريق عليه كل يوم التاريق عليه يتم تبن الثاري على من... هو كتب ايه؟ من سخو بالإبر هو كتب كده على الأياثة اه من سخو بالإبر ماشي يبقى ده طب ايه يا يوم الزيكو بقى <تصفيق> الزيكو ده مش حاجة كده يعني ملهاش لا فيها عيب وحيد بقولك لو الكاترك تده hard nuclear cataract nuclear وكمان hard لما الكاترك يبقى ناجم قوي تتعققه احتاج قوز ايه من سونيك wave اكتر ولا لا احتاج سونيك wave اكتر بكتير قوي تحد ما اقدر احول الكاترك ده لده تتعقبين يا جماعة لما بسكتب سونيك wave كتير ممكن ultrasonic wave تروح على نين تبوازها على الكورنيا تروح على نين تبوازها على القرن يبقى بليز لا تستغرب من فيكم في حالات الهارد كت لانه انت هتحتاج الطا اناوند الطا ماوند هو ايه في الترا زوتو ويف هذه الترا زوتو زي ما هتعمل لك اللي انت عايزه زي ما ممكن تدي ممكن تعمل ايه ممكن تعمل دامج للكورنيا ممكن تعمل دامج للايريس ماشي يعني ممكن تعمل ايرايتس وممكن تعمل كورنيا دامج عشان كده الكلام اللي زمان ماกิน ما كانش جنان عيان عنده ميه كده اقول له لما لغايه ما يستوي ماشي الهادي ماشي لما الكاتره دي ينشف كده ويبقى ماتيور وبعدين اشدوله الكلام غلط خالص دلوقتي اقول له اقعد استنى لان لو استنى مش ع... مش هتعرفش الوي بالاي البت شفت الدنيا غلط خالص يعني من مثلا من خمس سنين أي يعني يقولوا له قلنا لما, لما الميه تستوي يعني انت لما الكاتره تبقى ايه يبقى ماتيور يبقى ده اقول له لا لو تستذ بهر لك زي زمان عاملوه بايه بالجراحة مش عارف اعملولك بالزيكو انتوا كلام جديد إذا كلام جديد تشيل الكاتاراكت ده كل ما الكاتاراكت يقول لسه من كل ما اقدر اشوفه بالقوله بايه بالزيكو ايه يا جماعه يبقى عيوب الزيكو ما بقدرش لو الكاتاراكت في الاذن واحد بالزيكو فيه مشكله ان ممكن الزيكو ممكن بس تحول الكاترك إلى ثلول باستخدام أشعة سونيكو باستخدام نوع معين من الليزر وبعده الخطوات عاجلة لتمي ليكو ليزر. يبقى ليكو ليزر أقدر أحول الكاترك إلى ثلول إلى إموجر باستخدام نوع نوع معين من الليزر الليزر بيبقى الديناصور. مش عايز أطلع ليزر. الكون الليزر مش عايز أطلع ليزر يبقى الفيكو ليزر مالوش هاد مفهوم effect on ذكر. وهيه دي ليه؟ وهيه دي كل خلاص؟ كده هتمصل العمليات اتعالوا بقى عند موضوع انا دي اتناسي ونحبش اشرحها اولا الجيش المتحانات ثانيا بزعى الاول من العنوان Complication of cataract operation كويس؟ كل الماشرح نقطة اقول اصدر يا رب ليه دي؟ حاجات بتقابلنا واحنا شغلية شجال كويس؟ يحصل لك اي complication من دول ان احنا هنقول لك العملية باضة العملية تكررت كثة مرة معاك بقى سمعتك واشها؟ خلاص قفلت الع يعني كل حاجه من دول بالنسبه لي مرعبه كومبليكيشن في كاتراكت يعني هنشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل بقى انا عايز اقول على حاجة تستكروني بيها دائما في الجراحه اي عمليه في الجري. اي عمليه ما تتكلم عنها عن خطوات تتكلم عن الكومبليكيشن اي عملية في الدنيا خدام كده بري اوبردر اوبردر بوستو اي عملية في الجري. خلاص انا بنقل عن اي عمليه في, أي عملية في, في أي حتى, حتى لو خدت وبري اوبراتيف بقول لكم دا سوق المشاكل اللي هتحصل لك في اوبراتيف هو بري اوبراتيف اهم خطوة كنا نعملها قبل العمليه خطوة الايه خطوة البنج تعال شوف ايه اللي ممكن يحصل وانا بدي البنج عندي كل ما جيت على الفكره انا بستاوب كتاب عليا وانت فاكر ايه ادلع هنا اهو وهنديله عطره الايه حل الايه حل البنج طب مين مره البنج بديها فين بخش الابره هنا كده واحد بينج نوم فاي بترو بانجر انيديزيا واخر الدكتور خصب عنه يروح دايس فين في لوجستك ثاني لوضطه يطلع دم كون ايه ورا العين نزيف ورا العين الاول حاجه بترو بانجر هيماتوم كده اليوم بالعمليه تتاجل وتاخد فلوس النهارده دي ابسط حاجة أول ما يحصل لي بترو بانجر هيماتوم بقى اروح قافل العمليه تاجلت ليه حصل نزيف وراء العين حاجة. العين بيروح الأول مشكلة. ريترو باردر هي مدوح. لو الدكتور بقى يعني حلوك شوية هيروح داخل بالعين داخل فين؟ بالأمت كنير. أمت كنير بالدمر. دكتور حلوك أخطر هلوك جانب بالعين. جنوب بالفوريشن. يبقى ممكن يحصل جنوب بالفوريشن. ممكن يحصل أمت كنير بالدمر. رقمت مين ورقمت عادة ومتقوليت مين؟ الدكتور لأمانية متقوليت. أنا دخلت غصب عني دخلت في أرض أصل ورا نظيف اسمه ريترو بجرد حضر الكمبيليكيزة ده رقم ما برضو مش مشكلة كهذا كيف تخلص ده في الارتريج؟ كيف؟ أروح تحائق في إذا الأناسيديا وصلت بإيه؟ السيديكتركوليشن يعني ممكن يحصل تشوفك لو الأناسيديا وصل في السيديكتركوليشن زي ما يعني أنا باتش عمزينة للزهرين كده.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 الحاجه اللي بنتكلم عنها مش ان الانازيا كوست سيركوليشن لا انا زي قلت النقطه على رقم 2 اللي منها انا هتيجي نقطه الايه هتيجي تعدي للمخ يحصل برين ستيم انا كده كل هذه الكومبليكيشن ايه يا جماعه بري اوفر كل بقى كومبليكيشن وانا شغال الاوبراتيف كومبليكيشن ايه ده ممكن يحصل وانت شغال اول حاجة في الفتحه اول حاجه ودرسنا الله الرحمن الرحيم العين طب لسه ايه دلوقتي نفتح فين؟ عم ليه؟ الدكتور شاوري يفتح كده يخش من هنا يلاقي نفسه في الانديو تشامبر تعاد بقى دي كنت اتصل معاك انا لسه متعاد تعاد تفتح يلا نفتح نخش كده وقيت برو من دوتس اوف ذا كورنيتس بس حد يخش فين؟ في الانشير تشامبر عملت خش في اللاميل عارف تعترف وتوصل للانشير تشامبر يعني أنا أنا متعارف أفتح كويه إمبروبر تيكسر الأول مشكلة أي مشكلة زي أي عملية ممكن يحصل إيه وانا شرجال ممكن يحصل إيه وانا شرجال نزيج هيبرش كل هيبرش تجعله مصادر كتير ممكن يحصل هيبرش من هنا نورش من هنا من الجهة ممكن لو الدكتور حلوب عوارين بالآيرت يحصل نزيج من الآيرت حتى عارف لما نزيج يطلع من الآيرت يتجمع في الأنزيج والشامبر هنا بالسمية إيه؟ هايزيمة يبقى ممكن يحصل نزيف اسمه عالفيمة كل الاولانيين دول يعني لهم عالف نزيف من الجرح كده هيقفل نذيف الانتيريو ترامبر هاشفته بطزة المصيبة دي بقى حاجة مرعبة يحصل انفجار دموي ويداكل العين بالتبيل اكسبار بشدهمك لو انت بتطرم الشاطر واشتغلت على عين ضغطها عالي العين زاجه لكوه مروح العين والضغط جوه عالي ايه اللي يحصل في ضغط العين ايه اللي فجأة عارف لما ضغط العين بيقل إيه اللي تجأ بيحصل إيه في البلاث بيسل جوه العين؟ الفارحة ده الكوروري ده البلاث بيسل اللي هنا اتفتحت وبدأ يحصل نزيف داخل العين انفجار دموي داخل العين اسمه اكتفالسف همول يبقى سبب الاكتفالسف همول ايه؟ إن انت اشتغلت على عين ديها؟ ده طبعا عالي فلما فتحت العين حصل إيه ضغط العين؟ صار دروب لما بيحصل ضغط العين انا بحب أقل لو قلت لوط العين فجاه البلوك اللي جوه العين فرقه يحصل لك انفجار دموي دافئ اكثر حاجه تحصل ونحن فيه كمان شويه كده في ايد نبي لك اكثر حاجه تحصل اوبرازيل اكتبولتر وكده كل ده ما بقابلناش كتير اللي بقابلنا كتير اذا انا هقوله له انا عم اعطى في الكاتراك عم اعطى في الكاتراك هم فستقاطع مين فستقاطع كبسول هلا مين ده بوشه العكر فلان ده اول ما اشوفه في العمليه بتبتخانق بقى مين بول فراجر مش اه انا النوعه اللي كانت عشان اقول لك ايه حله فاشل يا راجل حله باظ اول ما البتر طبعا انا دايما دايما احب خطه العمليه من غير ما اشوف وش مين احب اخلص العمليه من غير ما اشوف وشي ده البتر لو البتر طلع لي قدامي يبقى الحله هقول لك لما يطلع وزين. بس يا ممكن يحصل في البسطور كبسول دي غضارن تحت في الكسره كتير طيب لو حصل بقى في البسطور كبسول ممكن سبب يعني لما ممكن مع بعض دي على مين يعمل دي على الكورني. يعمل الكورنيان؟ البترس يجي نهار في الأنج يعمل جلوكوما ممكن البترس يجي نهار يلعب المين بيوبل يعمل لك جلوكوما تانية نبيه بيدار بلوك جلوكوم. عن هيا للإيراج هيا للقرنية الدم هيا من الجلوكوما بس هو البترس المقص رأوه بيطلع الدم كده يزور مين في شكله البترس ضر يطلع الدم بس يزور مين؟ البترس بدأ يزور مين؟ لا البترس بدأ يزور البيوبل البيوبل صلاه يزورتين بس مين هترن أب يقولونها الجانبات ما بيصلح يغزان بيشد مين معاك يليل الشات معاك ريتنا وبيحصل ضييف ريتنا بالفاتشا لما يحصل تراكشن على الورد بيتلز وقصة ريتنا الورد بيتلز وريتنا لما تشد بيتول دعا وبيصلح منها اكتودين يتجمى على الماكنة ماشا يا جماعة؟ يحصل حاجة اسمها تمام. يا حصل حاجة ما؟ نكلار إيديما. نكلار دايما تاخد منظر سيس. لا يس. ما لنا مايوسيس. مايا مايوسيس. مايا اللي حصل؟ على آيريس عمل. لما طلع على الأنجل عمل؟ جولكوم. الرجل صح يا جماعه ده الرجل اللي قدام راسه بناء لون قديم شد مين معضله طالعه الرجل بتاعه الالتشمنت شد البلاك مثل اوف ذا رينر طلع قديمه دي متجمعه في الماكله على هيئه سيت و ايه ستوليت ده طب ايه الحل لما اشوف الفيديو ساعمل له ايه لما يطلع لي قدامي الفيديو اما الاذكر لي هنا وانا كفاني هعدي اشيل اشيل اشيل ولا اشيل الانتيريو برده ده ذكرت يبقى دي تريكته في الانجيو بروتوكول في حاجه حصلت مني مره وكنت بخاط قوي ليه بقى بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم فتحنا العين داخل قد احنا لسه مين طبعا فوق دي كده عارفين مين لسه نشتغل اهو كويس كانت الجنيوز دي دايبه اول ما لمست الريش تحت ايه وهتوقع مني فين في الريترا في بنسميها Bovendien is location of de lens. Lens is ingelicht. En als het het onderwerp hebt, is de lens weer terug af en de enige. de is er? We zijn klaar. We zijn klaar. We zijn klaar. We zijn klaar. We zijn klaar. We zijn klaar. We zijn het We ونرح نجيب دكتور بتاع ايه؟ بتاع بوستيجو بتاع بتاع بيتها يشيلها النا خلاص؟ يعني كانت حاجة لمو... يعني حاجة مستفت ده فقط بوستيجو تقليشة نمتش كل ده حصل والله هل شايفه بعنامه؟ بابت عيبت عندنا جميعاً الكمبيليكيشو انتو مش تحصوا بالكلمة دي؟ كمبيليكيشو كان اكتشها بالمسحان لا الكمبيليكيشو كان مش دي انا مش, مش بقولها كان مسحان انا بقوله او عمال ايه؟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 قلتا جمعا دي موشكلة من قبلنا واحنا شغالين، ثم انا شغال انا فاتح مين؟ انا فاتح الـ AT صح يا جمعا؟ الـ دي اللي اقوى تطفح، والـ n كده ايه؟ كل اروح انا حاين هنا في لوت، اروح اتقال ديش، اروح كل لابس، اروح كل لابس وانا اعمل لها ايه؟ reformation، المفروض اجم مع ما بخلص عملاء وخاطره الـ n t حد بمات، الانديرو تشامبر على ما ترجع لجدامك هترجع زي زمان تاخد لها 24 ساعه افرض بقى تكوين الانديرو تشامبر اتاخر ففي ايه كومليكيشنز ففي ايه ديلييد فورميشن اوف ذا اثير تشامبر مين ده الطالب اكيد كل ما جوات ايكو فيتتكوين ولا خرجوا منين من يبقى ايه سبب الديلييد فورميشن اوف ذا اثير تشامبر اكيد عندي ووند ليك الوند بيلايه. ايه السبب بقى؟ ممكن انا السبب. انا ما عملتش غلط ايه؟ كويس. ممكن انا رضع ان انا عملت غلط كويسة والعين كحش. تحت غلط ايه؟ مفكر. المهم ان السبب ان الوند فيه ايه؟ ووند. ايه اللي ملايقك يعني؟ ايه يعني الانشام عن انها ما تكون؟ تبقى هتشوف ده؟ لما تبقى الدنيا قريبا من بعضها جدا. ممكن الايند ينزل ايه نعم؟ نعم؟ يعمل لي حاجة اسمها بريفرن. عارف الأي لما يلزق في الكورنية ما نسميها أنتير صانيكي ويش برطي هنا البرفرات في التنمية بريفرال بريفرال أنتير ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ها دودو ايه المشكلة؟ يعني ايه يعني ان دي هنا الدنيا الازق ايه؟ الانجل مقفول يحصل لك ايه؟ يصبح <تصفيق> عمالت ايه؟ ها الانجل يحصل لك يحصل ايه؟ قول معا وركوم يا جماعة تاخير تكوين الانتير تشامبر نتيجه ان الجرح بييلي يعمل لي اطراف انجيو ثاني كده انت كمان انجيو ثاني كده بيلي الكلام اللي بقوله اللي ما بقوله بقولوش النص انا ما ببقاش عارفه ماشي يا جماعة؟ طبعا يا جماعه الانتير تشامبر المفروض تتكون في وقت لا يزيد عن 24 ساعه الى 48 زي ما حصل نزيف وانا شكات ممكن يحصل نزيف بعد العملية؟ يعني ممكن يحصل برضه انترا اوكلر ايه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 اي دكتور لسه بيتعلم وهو داخل وهو طالع بيقعد يعمل ايريتيشن في الايز يعني ممكن السبب يكون سيرجيكال تروما يعني انا السبب او ممكن انا السبب برضو ما قطفتش اللينز كويس سيبت هنا شويه بروتين في اللينز تطلع البروتين دي بعد العمليه تطلع على ايه على ايز تعمل ايريت يبقى ممكن يجيله ايرايتس نتيجة السيرجيكال ترومة أو نتيجة الريتيند لنتمتر في لسه لنتمتر موجودة دوه طلعت قدام على الايرس عملين له ايه؟ الايرس خلاص؟ دي باس دي ايه؟ delayed formation of the future الايرس انت لقدر اهمه وبعدين؟ يدوص هاي الجلائس؟ فضل لنا بلين ايرس؟ ايرس برولان لو عيالنا يا جماعة بعد العملية كح رح الجرح ده يتفتح الجرح يتفتح هو بيقالي مين طالع لي من هنا الاي طلع من الكهف بيسموه ايه اللي بعد بيسموه اللي بعد كده بيسموه ايريس برولاتي ها ايه رايكم ايه ده الايريس برولاتي ان الكهف ايه طب كده اذا سبب الايريس هو وند جابينج الكهف فتح ايه اللي يفتح الجنب قول انت ها ده الغرز مش كويس او الغرز كويته ولا ينجح طالما ايه مشكله الايرس طالع لو الايرس طالع من الجرح الجرح ده ينفع عمره ما يينش ممكن مين يخش من جنب هنا الفكره يعني ايه مشكله الايرس بولاد ممكن يخش ايه انفيكشن طول ما الايرس موجود هنا طول ما الايكوس اللي بيتكون ايه بيخرج لبره اذا عمر مين ما هتتكون الانجيوشن برمر ما تتكون لان الايرس امنع عن الجرح هنا ولكن يجب ان نتحدث لو في عندك يجب ان نتحدث عن المتحفزات ايه يجب يا لو عن المتحفزات هيحصل يجب ان نتحدث بريفر المتحفزات التي يجب ان نتحدث عن المتحفزات التي يجب ان نتحدث عن المتحفزات التي يجب ان نتحدث عن المتحفزات التي يجب ان نتحدث عن المتحفزات التي يجب هاجه ما أفضر كترك كل ده خدناها قبل كده قلنا اي عملية مية ويدة ممكن يتبقى منها شوية فان احنا الكلام ده متفصيل فان قلنا لو تبنا شوية اسمعه ايه؟ أفضر كترك حاجه يعرف يا جماعة أشهر علاج للأفضر كترك سيه؟ والله يلا سواء ده سؤال أش... لو العيان يا جماعة بعد العملية عنده هنا شوية بقين كده بس عملوا فيهم فتحة بالايه؟ بالليه شان قلت الكلام ده؟ أشهر علاج للأ انا اعمل, في كتر أعمل فتحة بالليزر وينش اللي يزر؟ لا سؤال الشيء يا جليزر اللي بيقطع ليزر اللي بيقطع اسمه يا جليزر دايو فاطلينا أو. ال O ال O Ocular Infection ممكن معيها بعد يومين تلالة انا اشتغلت الالات ملوثة الاجتني هنا مليانة ايه؟ مليانة باب ممكن يحصل اندو في صالبان اخطر حاجة تحصل لو شغال إختباصهم آخر حاجة تحصل دعى العملية إنتم صنّع تبعين بوصة دي حقة مرعبة لتجدسة الرم وحقة بتشفي دينا كويس عيني أعملوا عملية يوم قال العين يو لكن ما اللي أنا ضغطت إياها والله ولكن الدعامة عرفش أنت فيليك أنت اللي فوش العين اللي بيحصل ت تمانة بوصة دي مهما ت شاطر ومهما عليكها لا يهم برضه يعني هذا كويس يعني أنا ده عم عايز على جتنا بعد العملية هذا الولد جيك لين بعد لا لا كان عندك ايه في وقت من, من الأوقات شامبر دي جالك بعد شامبر شاب العين ده عنده ايه؟ اوه هو ده اللي انا قلت عليه عايز مالجيبه انا انا قلت انتخ بايجي دول يعني شايفين ده الجرحة اوه؟ والجرحة طالع منه ايه؟ لما لو اللي بعد كده جماعة جماعه ممكن الدكتور لو مش شاطر هو داخل مش يحط في الاير ده هو داخل يحط في مين بتاع الدور يا رام داخل وما هو المفروض يعمل حجز اللي انت قدامك هناك لا هو داخل على مين طابط مين الكورنيا الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا لما الاندوثيليوم لما بقى عامل ازوره اندوثيليوم اوف ذا كورنيا طاولا لما الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا يبوظ تحدثنا كورنيال ديكومبنس يعني الكورنيا باظ كرونيال دي كومبنسيشن خلاص؟ طيب في مشكلة بقى بالعدسة ممكن اجرى تركيب له عدسة يحصل مشاكل في العدسة اول مهاجة ان اجرى العدسة عملك ايه؟ تحصل ايه بالعدسة؟ تلسل في العدسة ممكن اركب العدسة؟ كوي؟ اجرى العدسة واقفة هناك وين تقامش حواليها؟ البيوتبت حواليها لقدروا بسميها كابشارد اي او اي يعني الاي او مين اللي عملها كبسوله مين مين اللي مزق العدسه هذا كومبليكيشن ممكن يا جماعة لو حصل ثير في الكبسوله الكبسوله وانت ما خدتش بالك طبعا انت ما خدتش بالك ممكن تلاقي العدسه ثاني يوم فين الكبسوله دي اتقطعت ممكن تلاقي العدسه ثاني يوم في, في الفيديو ممكن يحصل فولنج للعدسه اونزيريتال ريتينر العدسه تخش ايه اللي تخش جوه السات الريتينر تخش يعني فين يعني كده هي العدسه دي اه فضل العدسه دي العدسه اهي المفروض هي في النص تركز اه كل دي العدسه اهي العدسه دي ايه الخروم دي دي الخروم ده يدل دي, دي عدسه عشان اكون دي يا جماعه لما بحب امسك العدسه اديكها منها العدسه دي على جنب شايفين العدسه دي دي مللي افيشا بينه 80 كبشرت ايوي بينا مش لاقي اسمها كابشورد ايو ايو ايو شايتين اللي دي وصلت لحد فين؟ مين اللي دي الحمرة دي؟ الريتمن العبتة واقعي اوكي؟ كده الكومبليكيشن اللي بتحصل الكومبليكيشن اللي بتحصل ليه؟ هنقولهم بقى بسرعة ان يشتاجين تفصيل كلهم توقفهم بيترس برولاكت كلهم توقفهم بيترس برولاكت يا جماعة لما البيترس يدفع لقدام ممكن ايها بالمين؟ الانج في اول كومليكيشن سيكند الجلوكوما الجلوكوما اللي بتحصل بعد عمليه الكاترك ليها ايه؟ ماشي الجلوكوما اللي بتحصل بعد الجلوكوما هو بعد العملية غير عشان كده الجلوكوما اللي بتحصل للعيان نسميها فكر قولوا كم؟ لا أزبط كذي. يعني أقل سبب كثر واحد بس. إني يحفظ إيه؟ بترس إيه؟ بترس بورا. كم هي أزبط اللي جاي؟ ترى بترس بورا. فكينا مع البترس لما يحصل له بورايات، هيزوق إيه؟ هيزوق البيوبل. بيوميل لما يطلع لودام. مسمى إيه؟ درون أو بيوميل. البترس لما يطلع لودام، هيشيد الرجنة. يعني بيتنزل بترس. وممكن نحصل فاكيد بالتويت ناكدال ايه دي خلاص اناك كعند الان لي بيدي دي مهم قوي اختر كومبليكيشن هانشان جانس ها أختر كومبليكيشن هانشان جانس بس بوضع دي كومبليكيشن بس او برد بقى هيتم ناكد انوال ال i o -A. يا جماعة العيان اللي مركب اي او اي اسمه ايه طبعاً دالك السؤال بسرعة العيان اللي مش اللي, اللي اللي من غير عدسه اسمه ايه؟ طب العيان بقى اللي عمل عمليه وكان حاله حلو الحمد لله الدكتور راح مركب له عدسه هنا اسمه ايه؟ اسمه سودو في ده العيان ابو اي او ال ابو اسمه سودو في انواع العدسات ايه؟ في عدسات هارد وعملنا بنستخدمها يعني كتير بس انا عم الماده اللي اسمها بي ام ام ايه احلى حاجه يا جماعه ان ننزل على العدسه فين؟ كلنا بنشتري نجرىها فين؟ في الأنجيل شامبر والبكتيريا شامبر، في البكتيريا شامبر في أحسن مكان، والحياة في البكتيريا شامبر في مكان ذا هي بكتيريا شامبر، إن سايد ذا أي، سايد ذا بايك، في البكتيريا شامبر رقم واحد إن سايد ذا بايك، بس بترشات العود، بس بترشات العود يعني مش قوي قوي يعني، بقى جيز على العادة ما هو دي زراعة جوا ليش؟ جوا البايك هي في البكتيريا بس هي ما بين الآيليس وما بين يبقى في اللي في البستير تشامبر الدكتور ساطع ازاي راحها فين البيت واحنا لما نيجي اما نزرعها, في نزرعها في في يعني يعني تطلع من دجمه دي بص بص هنا عدت البذجه يعني كويس من البوت تعال انت حطيت العدسه فين البذجه في ده بيقا بيتاكل يعني اما اما تطلع العدسه من البذ تبقى جميله يعني نزرعها في البذجه نزرعها الاثنين ستير تشامبر طب افرض ده افرض الدكتور باع حظ واحد أو العيان حظ واحد حصل أبقى في المسيور كالسور انت بجرد تجرع العدسه هنا لو جرعتها هنا أو هنا عسئل هتقع تتصرف ازاي بقى عندنا طرق كثيرة اول طريقه واحدة شاجئة جدا حطها هنا فين؟ الانسيورشام الانسيورشام بايسط تخبط في مين؟ في الكورنيا تحفل الكورنيا لدمن أو الكورنيا ديكم بانسيور خلاص كده بقى نحاول نعمل حاجات تانية ممكن أحطها اهو وخليها الكلب في مين؟ الائرس ماها؟ ايرس سابورتش او ايرس كلول كلول يعني مخلف العادسة دي انتو لو مرسوها اللي بالكلب في الائرس تلاها عبثة ولها بتاع براح كده مخلف عنه تلتاك كابوريا كوائس؟ يحطها كده وروفتك ويروعك على مين؟ على الايرس ماها؟ ايرس سابورتش يبقى يحطها في الانتيروشامل فاق يحطها ايه؟ ايه الكابسول كل بعض قاطع ممكن احطها هنا هطلع لو بعدين ممكن اخيطها هنا وهنا فيه في الاسكليران ما اسكليران فيكسيسيسيج بايروين رقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم اربعة انت حط العدسة في الانسكيرو التامبت انت خليها كم تكسل ايرس انت في الاسكليرا كل ده اللي انا بكثوم لو ايه اللي حصل لو حصل سير في الايه؟ سبور سيرو دير باله كبسولة بيصدر بصوت اضعف فما اعرفش عارف استقدم الطريقه اللي العاديه والحمد لله ان احنا بنقدر نزرع برضو يعني عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام العيان خلاص ليه ميبقى داخل ولا لا ليش نزرع ليه يعني طب الكبسولة اضعف <تصفيق> تزرع له برده بس قلو العصر العصر مش هتقعد تقول له بقى العسله في الصلخه العسله دلوقتي في الاي عماسك من الاي كلام مش هنزرع عملك عادتك الحمد لله وتعاده يعني اقول لكم بس يعني نض يعني ساعات يجي نزرعها في الانتيرالشانجر لأنها مش راضية للخش في القائل ما عندي ايش قائل لسا ما عندي ايش قائل لسا وكيف صورة اضع صلا سرع اقول له ايه اقول له عيني. اقول له جسمك رفض العجل وقالتها <تصفيق> <تصفيق> كتير قوي انا جاهز العجل جسمك رفضها اي اعلم <تصفيق> الحاجة مش بيبين بنقول عيانين جسمك بقل عيانين جريبه وظهر جزء... قال ليه جسمك رفض العجل فعلا فعلا ده بيحصل والله يا رب ايوه اضغطوا اي واحد بقى بيعمل اي حاجة من دول يروح بقى الدكتور شغله يروح عاملها فاتحه ينسي احل لو الجوب اتسدد الايكوال دي عدل النين من الفاتحه دي دايما اي اي بقى حاجه كده رب تعمل حاجه اسمها بريفرنس ايريديك برافو عليك ما شاء الله بص كده بص دي فين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 طيب هناك افشل اعلى من افشل اعلى كده يروح يروح اعلى من اعلى هنا اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى كده اعلى من اعلى من اعلى من كده من ومخلب من كده يا جماعه اهو جنبشين كل ده بيت بي واللي في جوه ده ايه اهو الحته دي ايه كل اللي يا يعني دي اللي من الصلاحها من مدد الأكرين أو مدد السيرو وإيه مستر فولدبل؟ أدخلها من إيه؟ من إيه يا جماعة؟ من السمول إلى نسجن حيث اقترض من فولدبل مع أحدك عاملية إيه؟ عاملية إيه طبعا؟ مع عاملية إيه؟ يعني يا جماعة العيان مش لازم يعني يفيروا واحد يقول لك أنا مش لازم مدد بعد ممكن أن أخطي ممكن أن أخطي جلافل؟ ممكن بس بقال قريب أحسن حاجة ليه؟ لأن يا جماعة الجلافل تعمل لك ص الجلاس بتغير الصوره الشبكيه 30% الكونتاكت لينس بتغير الصوره الشبكيه 8% الاي او اي احسن حاجة بتغير الصوره الشبكيه 10% يبقى هي ما هي مميزات الاي او اي عن بقيه الطرق اللي بنعوض بيها الاهداف اخبار الريجنال ايمج ايه تعالى تعالى بتاع الاي او اي الصوره بتاعه الاي او اي شيدد ولا نقط نقط شيد مين اكتر حاجة اكتر حاجة بتغير في حجم الريجنال ايمج ايه؟ كله واضح. عليه. ايه الكمبليكيشن بتاع اي عدسه؟ اي عدسه في الدنيا، اي عدسه. فوق تخبط في العين تعمل كويس اي اليوفيرس هنا بيطلع بروتين. اي انفلمايشن في العين يطلع بروتين، ده منين؟ الان هيحصل يوجاد. طيب لو لعبت خبطت الائرس جامد هيا باعيب الائرس نذيب نذيب هنا اسمه ايه بالانتير شامبر هاي ديما دفن على عباله اسمه يو جي اتش في الزروم يو يو جي لجوم الاخر نذيب في الانتير شامبر اسمه ايه ايه ديما طيب ايه كومبلك؟ اشعر كومبلكشان نحضر عبت التعاون شقع باعث ايه؟ ايه عايو قل لي ايه؟ اتلوك يا طرق هو هو عياده الافكار بتتعمل عمليه عنده عمل حاجه وكانه كده عمليه, عملية, عملية بس ما سمعتش على ده اسمه ايه الافكار طب ده عمليه اهو ولا مكان اتثلت كسره عليه اهو بس زرع هنا على ده اسمه ايه طول الستشه بعد الضهر ايه ده بصوا ده كده ايه يا كلينكل دكتور طب لما نيجي ناخد الكلينكل بيت في الارض دي بس يبقى اكسجين ناخد جنه منهم العيانه مش هنن العدسه الريفركشن بتاعه يفضل زي ما هو نورمال ولا يتحول لميوب ولا يتحول هايبر ميتروبيا شن العدسه لكن العين قوية ولا ضعيف اصلا شن العدسه ضعيف يبقى انا بقى مهلوبك ولا هايبر ميتروبيا هايبر ميتروبيا يحصل له حاجه اسمها هايبر ميتروبيا طب لما انا ارجع ازرع له عدسه ايه يرجع ثاني نور ده اول فرق يومك في البعض متضبط في سرعين اول فرع ان اقول الرفراكشن ان اكد اقذكي بيه مقسم الرفراكشن ان اكد اقذكي بيبقى هيجور طب لما نزرع عدس هيرجع ع الرفراكشن نورمل اذا فرق كمان اي واحد ارمع له ما يجيب تورش واحد دور مناوب ما يجيب تورش ونور بعينيه تبصي جوه عنيه فيه ثلاث صور ما جوه عنيه فيه ثلاث م المرأة الاوليه بصور. المرأة الثانية الثانيه تظهر، المرأة الثالثة أنجيوسيس تظهر. يتكون لك ثلاث صور جوه هم three بركنجي إيميج. هنقولهم بالتفصيل. قدامي شو؟ يبقى نورمالي لما نور مرفع يعني. يقول النور كم صورة؟ كم نقطة؟ هتقول كم يعني؟ لا يقال نقطة نقط. هم تلبي بركنجي ده هذا العيان اللي بنقرأ على صاحي واحد. طب اللي عد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 طب العيال ابو عدسة عنده قدر كينزي انا دي اثنين واحد منين واحد منين واحد من الكورية واحد منين؟ من الكوري من ازاي بنحسب نهاس العبثة التي كوفيتين من زرعها؟ واحنا نترع له عدسة ازاي بنحسب نهاسة معادله بتقول لك بي يعني الباور افضل 3 كان ده اول بتسوي ايه؟ معج 2.5 ال معج 9 من 10 بس في كيه؟ واحدة واحدة اللي ايه؟ ده قدس، ثابت ما موجود على العدل، يعني شعب مستة اشتريه؟ قدسط على كده من ال ايه ميوصد بصد يعني 6.5 ايه ميوصد بصد بقى ده؟ ثابت، بجيبه ده بجيبه من على عدل، ده طب ال اللي هو طول العمين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 بقى عادوا على جهاز الاسكان عشان يحسب لي بقى عادوا على جهاز الاس كراتو متري عشان يحسبل الاس الكيه يواجهه بقوة العدس بطلعك العدسة مسلا قوةها 11 دي قوة العدسة اللي انا هزرعها في ايه ايه لابد الدكتور الشهاز هو راني عامل عاملية بطلع عانز من المهاز هو كده يعني بس يعني بص يعني حاش ياخد بالرقية في دي كمان عاكسا ايه؟ لو جايه واحدة 17 هنسير شامبر ليه؟ انشان لو معرفش يزرع العبثة هنا في البوسير شامبر يزرع العبثة فيه؟ في العنسير نفس القوة؟ لا، العبثة اللي انا هزرعها هنا انا محتاج ببعدها البوري يبقى من هنا لحد ايه؟ اللي انا اضطر ايه هزرع العبثة قدامه؟ محتاج بعدها البوري يبقى اطوض اللي اقصر اطوض شاي؟ اذا ميدي قوتها في ردين لما تحب تزرع على العدسه في الانتيरियर chamber شوف قوه البوزيشن chamber واطلع منها كام الميه يبقى الانتيरियर chamber 18, معي 18. عمليه معي. 20 خلاص ماشي ليه بالنسبة ما عندش ضم؟ بنزلوا ها للزياريات بسرعة كده ها كده مما أول سؤال أول سؤال فأخذ أول سؤال فأخذ تحرير؟ جلوا فأخذ So, hebben daar schoven in de hoek. Waarom is het niet voor de katrakse operatie? is het voor de katrakse operatie. Het is alles voor de the operatie. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik كل صفحه ثنيه بتخصيص انصب عليه اي صفحه انصب عليه دي كمان اول حاجه هنصب عليها شايف قال لكم كومبليكيشن اوف كاتراكت تري مهم وين لو انت عايز ايه كومبليكيشن اوف كاتراكت مهم جدا براون كادر او قدراتني كده هنصب عليه ممكن تكتبه من اللي تحت اللي هو ديفرنشال ديجنوستيك مهم قوي قوي قوي مهم طب نيجي نجاوب على سؤال مهم سؤال اللي ورا طبن ده هنكتب عليه سينايل سكليروزس هنكتب عليه كونديت الانامه والزليمته مهمه كونديت الانامه والزليمته هنشرح مع على الموضوع ده اشرحه كونديت الانامه والزليمته يا هو الفكر بتاعك ايه رايك في يكون رئيسة زيادة الأنومنين زيادة يلا بقى ايه رجل عبتك المطور يا بقى مهما وسعت البيوب اللي اه يا كالنوصي اذا طب مهما وسعتك اليوم ما عبش شوف حرب اللين طيبما يجبت الـ Edge أو بذلك لما تبقى عبطة صغيرة يسميها Micro-Picture طيب بتاعتي اللينت تبقى صغيرة صغيرة ومدورة كده والذنيون صويلة كده صغيرة micro طب مدوره، مدورة طب مدوره، مدورة Thero-Picture نابلت من؟ صغيرة Micro-Picture مدورة thero صغيرة ومدورة micro thero هنا في جزء ان العدسه مش موجود صح كل جومه قصادك في نقط هنا حته مش هنا جزء من العدسه مش موجود في جزء موجود. وبين هنا موجود اهو باين اوت هنا كل طيب في ايه خلينا يطلع مخروط من اسمه لما مخروط كده ده طقس بصوا ده مخروط يطلع من هنا ونين المخروط طالع من اللينس اللي سميهين لينتي اللي قدام انترور لينتي كون لينتي هيعطفه واللي ورا بوستيرور لينتي كون ايه اللي قدامك ده يديك قرنيه وده الانترور واللي ده المخروط اللي ده ده دي قرنيه ده ده ايه بقى اللي قدام ده؟ لأ ده قدام لأن مين على ده أنتينه اللي انت قرن حاجة تايمة مش حاجة تايمة؟ انا جدا انتا خلصوا اقوم بمشيئه يجب ان يكون لديك افضل منه لديك افضل منه لديك افضل منه لديك افضل منه لديك افضل منه كده افضل منه لديك افضل منه لديك افضل منه لديك افضل منه لديك